وعن سراقة بن مالك بن جعشم أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم.